بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في حركة همزة الوصل نقطة الخامسة يترجح الضم على الكسر نبدأ بها قال يترجح الضم على الكسر في نحو أغزي لأن الكسرة فيها ليست متأصلة وإنما عرضت لمناسبة الياء الذي فهم امشو يقلبها الذي فهم امشو فاغزي هي مقلوب امشوا فمن فهم تلك سيفهم هذه ومن فهم هذه اكون قد فهمت تلك امشوا ماذا قلنا يا اخوان امشوا امشو. اين العارض اين العارض هذه الضمة عارضة لمناسبة الواو طيب انتبه الآن اغزي عكس امشو هذه الكسرة عارضة لمناسبة الياء ماذا كنا نقول إذا أردنا أن نعرف أنها عارضة أم لا What ماذا؟ we كيف تصير؟ امشي تصير امشي كذلك هنا احذف Turn كيف تصير؟ That's كيف تقول؟ كيف تقول؟ water يا زيد it يا زيد امشي يا عمرو هذه الضمه في امشو عرضت لماذا لمناسبه لمناسبه واو الجماعه لانها يناسبها ضم ما قبلها وهذه الكسره في اغزي او اغزي يناسبها ماذا الياء يا المؤنث المخاطبه الياء يناسبها كسر ما قبلها فذهبت هذه الكسرة في امشي وعرضت الضمه لمناسبه الواو لمناسبه ماذا الواو كذلك هذه الضمه في اغزو ذهبت وحل بدلا عنها الكسرة لمناسبة الياء امشوا ماذا قلنا في أصلها أصلها امشوا الثقل من الضمة على الياء حذفت الضمة فسكنت فالتقت مع الواو الساكنة فحذفت الياء لأنها ماذا؟ مده فصارت امشو امشو اين الياء؟ حذفت لالتقاء الساكنين لما صارت امشو خفيفة ام ثقيلة؟ ثقيلة فلماذا قلبنا هذه الكسرة ضمة؟ لاجل الا لا تقلب الواو هذه ياء لأنها لو بقيناها كسره وبعدها واو ستقلب الواو ماذا ياء فستصير امشي يكون خطاب جماعه الذكور خطاب امراه طيب فلذلك قلبت هذه الكسره ذهبت هذه الكسره وقلبت ماذا واون، فقيل امشوا عرضت لمناسبة الواو كذلك أغزو أصلها أغزو وي أغزو وي فهمي أغزو وي من أين الثقل؟ ثقل من أين؟ من الكسر على الواو. كما كان الثقل هنا من الضمة على الياء عكسها إجاء بدل الضمة كسرة وبدل الياء واو عملية طيب حذفنا هذه الكسرة التي نشأ منها الثقل كما حذفنا الضمة ستسكن الواو وبعدها واو بعدها ياء المؤنثة المخاطبة ساكنة سنحذف ماذا الواو فستصير او زوي او زوي الياء اذا سكنت قبلها ضمه ستقلب ماذا واوا مثل موقن فلاجل الا تقلب ان تسلم الياء ولا تقلب واوا لانها لو قلبت واوا ستصر ماذا اغزو نقول للمؤنثة أغزو أغزو يا فاطمة ولجماعة الذكور امشي يا زيدون فلذلك لأجل أن لا تقلب هذه الياء واوا فالأسهل هذه الياء الآن تدل على ماذا تدل على المؤنثة المخاطبة فهي اولا فاعل ثانيا اسم يعني اسم وفاعل عمده وعليها يرتكز المعنى فقلبها وتغييرها لا يصلح لللبس الحاصل اما هذه الضمه فلا تدل على كبير شيء كانت تدل على الواو حذفت الواو ف تاتي الكسره لمناسبه الياء فيقال اغزي اغزي فالكسره عارضه الكسره عارضه ام اصليه عارضه طيب الفرق بين مساله واو الجماعه ومساله ياء المخاطبه غدا تاتي هنا يا عبد الرحمن نجد ترى عن الدرس القادم طيب الفرق بين واو الجماعة وبين يا المؤنثة المخاطبة واو الجماعة لا عبرة بالعارض ابدا وينظر فيه إلى الأصل فماذا يقال امشوا وجها واحدا أما يا المؤنثة المخاطبة يا المؤنثة المخاطبة ففيها وجهان الوجه الأول عدم الاعتداد بالعارض العارض هذا ما تعتد به تعتد بالضمه التي هي الأصل ففي هذا الوجه ماذا ستقول في الهمزة أوه. اعتدادا بالضمة اغزي. اعتدادا بهذه الضمة الأصلية والوجه الثاني أن تقول اغزي اعتدادا بماذا بالعارض الذي عرض أما امشو امشو فيها وجه واحد فقط وهو عدم الاعتداد بالعارض والرجوع إلى الكسرة الاصليه ولهذا قال يترجح الضم لماذا ترجح الضم لأنه الأصل على الكسر يترجح الضم على الكسر لأن الضم الأصل والكسر عارض في نحو أغزي لأن الكسرة فيها ليست متأصلة وإنما عارضت لمناسبة الياء إذا أصرها أغزوي فحذفت الكسرة التي على الواو للثقل ثم حذفت الواو لانتقاء الساكنين فصارت أغزوي ولأجل أن تسلم الياء الياء ولأجل ان تسلم الياء من القلب و لأنها سكنت بعد ضم ولكون الياء يناسبها كسر ما قبلها لهتين العلتين ابدل من ضمة الزاي كسرة فقيل اغزي اغزي هذا الراجح ويجوز الكسر اغزي يجوز قال وحكي في هذه الصورة إشمام ما قبل ياء المخاطبه مع اخلاص ضم الهمزه تخلص ضم الهمزه فتقول او او تقول مثلا اغزي هذا كسر خالص اغزي كسر خالص للزاي اما الاشمام تقول اغزي اغزي زي تاتي ب ماذا بصوت ضم في أول الزاي اغ ما لها دخل هذا بالضم الخالص ثم تأتي بالزاي فبدل أن تقول زي تقول زي, زي شيء من ماذا من صوت الضم في أول اللفظ في أول الحرف النقطة السادسة يجوز الضم والكسر والإشمام في المبني لما لم يسمى فاعله من نحو اختار وانقاد اختار المال الذي هو المبني للفاعل ليس فيه إلا وجه واحد الكسر اختار وانقاد لكن إذا غيرت صيغته لما لم يسمى فاعله فإنك يجوز ان تضم ويجوز أن تكسر ويجوز أن تشم فماذا تقول فتقول اختور انقود بالضم الخالص بضم الهمزة, بضم الهمزة والثالث أختو اختور انقود واختير انقيد بالكسر الخالص والإشمام قال فإذا أشممت الثالث أشممت الهمزة يعني تقول في قلنا الضم الخالص تقول أختور انقود الكسر الخالص اختير انقيد الإشمام أنك تقول أخ يعني فيها صعوبة هذه لأنها إشمام بعد إشمام أخ أخ يعني تريد ان تقول اي فتقول إيخ اخ اخ تيرا يعني فيها شيء من الصعوبه لتوارد الشم في حرفين فصل بينهما حرف الاشمام فالاشمام سيكون في الثالث وتشم الهمزه شم الهمزه نعم قال النقطه السابعه يجب الكسر فيما عدا ذلك وهو الأصل نحو ابن هذا في الأسماء العشرة اذهب اضرب استخرج انطلق انتظام امشو اثنين ابن هذا مثال لأحد الأسماء العشرة او الاثنين عشر اذهب كل الاسماء, كل الأسماء الاثني عشر تكسر ما عدا من يكمل ما عدا ثلاثه ال تفتح وجها واحدا واسم فيها وجهان الكسر وهو الراجح والضم ايضا مرجوح ايضا ايمن الفتح راجح والكسر جائز بمرجوحيه طيب والبقيه بالكسر امرؤ امراه ابن ابن من اثنان اثنتان ثم قال اذهب اضرب اذهب واضرب مثال لامر الثلاثي الذي ثالثه غير مضموم استخرج انطلق مثالان للسداسي والخماسي السداسي والخماسي كله بالكسر المبني المعلوم انتظام مثال لمصدر الخماسي ومثله مصدر السداسي امشو مثال للضمه العارضة لمناسبة واو الجماعة فإنها لا يعتد بها اثنين هذا تتمة لأمثلة الأسماء الستة طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهدو أن لا إله إلا أنت استغفرك وتعالي.